وَمَا يَأْتِيهِمْ مِن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ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 وَإِذْ طَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ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 وَتَبارَكَ الذي لَ مُلْلكُ السَّمواتِ وَالْأَرض وَماَا بَيْنَهُ مَا وَوعندَهُعَ المُ الساعةِ وَإلَهِ تُررجعون وَلَا يَمِكُ الذينَ يَدَعونَ مِنْ دُِهِ الشَّفَاعةَ إِللاا مَنْ شَهِدَ بِالحَِّ وَهُمْ يعَمُ